وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش رواه أحمد